أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكري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 كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وهو علي بن عبد الله بن جعفر المديني المشهور بعلي بن المديني وعلي بن المدينة رحمة الله عليه كان أمة وحده في معرفة علل الحديث ومعرفة عن الحديث هذا أصعب باب في علم الحديث وبيدخل فيه الشاذ طبعا احنا عارفين الحديث الصحيح احنا يعني كثير من الرسائل تأتين يتقول عايزي المصطلح فاحنا برضو هنتكلم برضو عن شيء من المصطلح تذكيرا وبرضو ندلف إلى موضوعنا يعني لن نخرج عن موضوعنا إن شاء الله الحديث الصحيح له شروط خمسة اصطلح العلماء على تعريف الحديث الصحيح بقولهم هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علا يعني شروط الحديث الصحيح خمسة صل الإسناد عدالة الرواه ضبط الرواه عدم الشذوذ عدم العلل اللي هميني اللي عدم الشذوذ وعدم العلة طبعا الشذوذ علة فكان يكفي أن يقال عدم العلة لأن الشذوذ داخل في العلة والأصل أن التعاريفة تصان عن الإسهاب لما تيجي تعرف أي حاجة تحاول أن تعرف بأقل قدر من الكلام إذا كنت تقدر تستغني عن كلمة تسقطها طالما أنها لا تضر بالتعريف يعني بعض العلماء عرف الحديث الصحيح فقال هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط ها فالعلماء قالوا طب ليه تقول عن العدل الضابط ما تقول عن مثله ما كلمة العدل الضابط كلمتين وعن مثله كلمة واحدة قال أيها بدل ما تقول عن العدل الضابط هو اتكرارها على المثله وخلص ليه لأن التعريف عن الإيه؟ عن الإسهاب لا أنا بقول لك الشاذ هنا وإن كان علة لكنه أعلى درجات العلة فكانه نص عليه خصوصاً للاهتمام به نص عليه للاهتمام به ولأن العلة أيضاً لها مسالك أخرى فهو علم, عل عل علم العلل أصعب العلوم كلها وإحنا بنعرف قدر كل بني آدم من معرفته بالعل ما يغرقش طلبة العلم اللي هم, هم المستقدين يعني في الصنعة زي ما إحنا كنا زمان مستقدين في الصنعة فكنا نفرح أو كثرة المراجع يعني مثلا حديث معين طالب العلم النهاردة بيجيب لك صفحة وصفحتين تخاريج يعزوا إلى صفحتين من الكتب أخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان وعد يعد مثلاً أربعين أو خمسين مصدرا للحديث بس كله عن مين؟ كله مثلاً عن سوفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه مثلاً يعني كتر العزو ده كويس برضو بس يقف عند هذا وخلاص ده مش علم الحديث علم الحديث هو معرفة العلة ازاي تعرف اني في علة وكيف تغوص وتأتي بدواء لهذه العلة انا اعرف اللي بيفن في علم الحديث من هذا لأن النهار الموسوعات الجديدة بتاع الكمبيوتر الألفية والموسوعات الحديثية وال... وفي دلوقتي تلات تلاف كتاب و... بضغطة زر بتقدر تجيب الحديث في المصادر دي كلها ما عادتش المسألة صعبة يعني أنك انت تعرف الحديث يعني مصادر لكن الإشكال أنك انت تأتي بأسانيد كثيرة وتعرف الإسناد دا معل ولا لا وهل الإسناد دا أعلى الإسناد دا ولا لا هو دا النادر جدا اللي احنا كل يوم بنفتقده يعني ربما يأتي زمان ما يعرفش حد العلة أصلا لإذا مات إنسان ممن يحسن فهم العلة لا يكاد يخلفه أحد إلا بعد سنوات طوال فعلي بن مديني رحمة الله عليه كان أمة وحده في هذا الشأن قال النسائي كان الله عز وجل خلق ابن المديني لعلم الحديث وحسبك من جلالة هذا الإمام قول البخاري وقد لقي البخاري والأكابر تعرف مشكلة البخاري كثر منهم أحمد بن حنبل وإحمد بن معين ومسدد وقتيب بن سعيد فضلا عن كبار شيوخه زي مثلا فضل بن دكين وعبيد الله بن موسى ومحمد بن عبلاه الأنصاري والطبقة دي الطبقة الكبيرة اللي احنا نصينا عليها كثيرا الطبقة الاولى من شوف البخاري يقول البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي احد الا بين يدي علي بن المدين مع كثرت من لقي البخاري من السادة الكبار لان علي بن المدين ما كان يضارع حتى يعني سئل يحيى بن معين او الامام احمد عن عفوا يحيى بن معين أو, أو غير يحيى أحمد بن حنبل ول علي بن مديني في معرفة العلال قال علي بن مدين مع جلالة أحمد وتقدم في هذا الباب تقدما كبيرا لكن علي بن كما قلت كان أمة وحده في, في هذا ومن جلالة علي ابن المديني أن الإمام أحمد رأو عنه في مسنده نحو من ستين حديثا وربما أكثر بقليل يعني كمستين واحدة ستية مستين يعني في الحدود دي مع أن علي بن مديني والإمام أحمد يشتركان فيه كثير من شيوخ يعني هما بيعدان كأقران فمعنى أن أحمد يروي عن علي بن ده يعني يدل على جلالة علي بن المديني أحياناً لما كان حد من العلماء لما يكون أقران وعايز يروع عن أحد ومش عايز يعني يجل ولا يرفعه أوي يوم يروي بواسطة عنه ما يرويش عنه مباشرة بالذات مثل أحمد ابن حنبر رحمه الله إذا قال حدثنا علي بن مديني ده حاجة شرف علي بن مديني أن يكون من مشايخ أحمد يقول حدثنا علي مباشرة كلام العلماء طويل جدا في المسألة دي مرة يا حبيب سعيد القطان حالفا ألا يحدث مدة معينة شهر فمر ظبطوه يحدث علي ابن المدين فقالوا له أولم تحلف أنك أقسمت ألا تحدث شهرا قال ما حلفت قط إلا استثنيت علي ابن المدين من الحلف وطبعا يا حلم سيد قطان ده حاجة كبيرة أوي يعني هذا الـ الـ الإمام كان أحمد بن حنبل يبجيله غاثة تبجيله ويحيى بن معينه و... يعني يحيى بن سعيد القطان ده يعني لما ييجي بس الدور على يحيى وأنا بتكلمه إحنا تكلمنا عن يحيى مرة قبل ذلك بس أنا لم أستوفي الكلام عن يحيى سعيد القطان يعني ترجمته طويلة فلما يحيى بن سعيد القطان كل ما يحلف أنه لا يحد عنه ويستثني من يستثني علي بن مديني في نفسه وده برضو أنا بذكر برضو بمناسبة الاستثناء الجماعة اللي بيحلم الطلاق كتير منه بيورط نفسه ولا يستثني يعني ما سيقول للمراته إيه أنت طالق مثلا ممكن يقول أنت طالق مش عايزة استثني إذا فعلت كذا إذا دخلت الدار ولا ده. يقول لها أنت طالق خلاص اذا قال انت طالق يقعد طلاق بعد ما يهدى بفتره مثلا اذا حلف او اذا رمى يمين الطلاق عليها انها ما تذهب الا المكان الفلاني وبعدين يرجع ايه بعد ما يهدى كده اللي لك خلاص روحي وهو يقصد ايقاع الطلاق لا روحي دي ما عدتش تنفع وإلا لا يقع طلقهم في الدنيا يقول لها أن عشان يمنعها من مكان معين تزور أهلها ترنزل المسجد تروح مثلا المحلات تروح المستشفيات تروح أي مكان هو مش عايزة تروح فأقول لها أن تطالق إذا ذهبت المكان فلان وبعدين يقول لها إيه بأقول لك خلاص روحي أنا رضيت وأحيل زي كده لا ينفعوش إمتى ينفعوا بقى إن هو الطلق لا يقع إذا استثنى في نفسه استثناء متصلاً في الحال كأن يقول مثلا لها إيه أنت طالق إذا ذهبت إلى أهلك وعدين يقول في نفسه كده إيه إلا أن أرضى بس إيه ما يقول هاش علني ما هو بهدتها أو عايز يعني, يعني يخوفها فلو قال إلا أن أرضى تقول له طم ترضى بقى وهو مش عايز ايه مش عايز فيقوم هذا الاستثناء في نفسه إذا قال في الحال وهو هذا او بيقول هذا هذه هذه اللفظ انت طالق اذا ذهبت المكان الفلاني وبعدين يقول في نفسه إلا نفسه الا ان ارضى ممكن ساعتها يقول لها خلاص اروحي فلما يجي يستفتي يقول له والله انا استثنيت ان هم له انفعك الاستثناء اذا كان متصلا أما الاستثناء إذا كان منفصلا يعني أن لها أن تطالق إذا ذهبت إلى السوق وخلاص وانتهت القصة دي والمغرب حب يستثني او بوكرة حب يستثني وليس ما عادش ينفعك الكلام ده خلاص فهو يحلم سعيد القطان لما كان يحلف أي يحلف يعني في المنسى لا يحدث كان يستثني علي ابن المديني من يميني بس كمانش يصرح يقول إلا علي ابن المدين ما كانش يقول كده فيقول يعني ما حلفت يمينا إلا استثنيت علي ابن المدين من هذا هذا يدل على جلالة علي رحمه الله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ألي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين يا سيرة الخلفاء والنبلاء عود دي جدد في القلب